وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو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 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُوصِيكُمْ وَيُفْسِدُونَ في الأرض وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا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 بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجه وذريه وما كان لرسول أي يأتي بأيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت